بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعد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 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله